Bismille, hero, hero, hero, hero. Olu, o hie, o hie, o hie, o hie, o hie, o hie, o hie, o hie, o hie,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 قُلْ إِنَّ مَعْدُ رَبِّي قُلْ إِنَّ مَعْدُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّ مَعْدُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا لَ رَبِّ مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا 114. حتى إذا رأوا ما مَنْ 115. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 116. قل إن أدري أقريب ما توعدون 117. أم يجعل له ربي أمدا 118. عالم, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا